رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وَهَنَ العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا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 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إلَيْهَا رُوحَنًا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 قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين لِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرُهُم مَّقضِيًّا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 so my lord, from below her Peace is about to give it 우리를 forward to you the Lord, call of you I فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا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 قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال were عبد الله temple الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا if كنت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 Allah rabe wa rob-kikum Vega 성ita Allah rabe vorkum fa'apubdo da s-rart um Buna lemme fa'apta أشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمه وهم في غفلة وهم لا يؤمنون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 يا ابتي لا تعبدي الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابتي ان اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب ان تنعن الهتي ابراهيم لا ان لم تنتهي لارجمنك وهجرني مليا He said, I will forgive you, Lord, because He was good for me. I will forgive you, and I will forgive you,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 سَنَصْدُقُ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا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 أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا وَمِنْ مَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ بينا وجت بينا إذا تتل عليهم آيات الرحمن خر سجدوا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تابوا وامنوا وعملوا صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرته وعشيّة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت تقيّة وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ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 ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْذُوذِيًا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عَتِيًّا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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا, قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقامه وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْءُ وَوَلَدَ أَطَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كلا سنكتب ما read ونمد he من العذاب we will ما able ويأتينا فردا him من دون الله آلهة ليكونوا لهم be كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا الم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا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 اتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ان الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ رِضْوَانًا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم